انها احداث عظام تقع عند بعث العباد الى ربهم جل في علاه احداث نبان الله تعالى بها في كتابه كانهم يوم يرون يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعه من نهار بلاغ فهل يهلك الا القوم الظالمون بلاغ هي بلاغ لكم ايها العباد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 لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون لا يلتفت بعضهم الى بعض ولا ينظر بعضهم في بعض انما كلهم مشفقون مما هم مقبلون عليه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 وهو لا يتجاوز قيد اصبع قال تدنى الشمس يوم القيامه من الخلائق حتى تكون منهم قد رميل فيكون عرقهم بحسب اعمالهم بحسب صلاتهم وصومهم بحسب ظلمهم للعباد او احسانهم اليهم يكون عرقهم بحسب اعمالهم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 رسولنا صلى الله عليه وسلم بخبر الحيوانات يوم القيامة ليس عليها ولا نار لكن بينها مقاصة وحساب قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء الشاة الجلحاء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 كأنهم يوم يرون ما يوعدوا إذا قاموا يوم القيامة ووقفوا بين يدي ربهم وتطايرت الصحف ونصب الميزان ورأوا الصراط وشابة الولدان كأنهم يوم يرون ما يوعدوا لم يلبثوا إلا ساعة من نهار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 وهو سيد ولد ادم وهو عليه الصلاه والسلام امام الانبياء من ادم ومن بعده قال ولا فخر رفع الله تعالى ذكره واعزه وجعل له مقاما ومكانه لما بذله عليه الصلاه والسلام في الدنيا يقاد كل أحد يوم القيامة من الآخر فتبعث الأجساد أما الحيوانات فيقادل بعضها لبعض يقادل الشاة الجلحاء من الشاة القرناء يقادل الإبل من بعضها لبعض يقادل البقر من بعضها لبعض يقادل الصقور للحمام للسمك لكل الحيوانات يقاد لبعضها من بعض هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نسنسخ ما كنتم تعمل قول الله اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لعظ الملك لا ظلم اليوم كل نفس منفوسه خلقها الله واوجدها تجزى يوم القيامه بما كسبت لا ظلم اليوم يقضي الله تعالى بينهم قضاء صادرا عن حكمه وعلم لا ظلم اليوم في ذلك اليوم يكون اقوام لهم حال خاص عند رب العالمين لا يفزعون كفزع الناس ولا يحزنون كحزنهم قال عليه الصلاه والسلام يجيء القران يوم القيامه شفيعا لاصحابه انبعاث حافظ القران من قبره ليس كبعاث غيره لا القران امان ورحمه وعز وذكر يجيء القران يوم القيامه شفيعا لاصحابه وقال عليه الصلاه والسلام تجيء البقره وال عمران يوم القيامه كانهما غيايتان او غمامتان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 يقول الله يوم القيامه اين المتحابون بجلالي اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي المتحابون في الله يكونون يوم القيامه على منابر من نور منابر ليست من حجاره ولا من خشب إنها منابر من نور نور يغبطهم عليها الأنبياء والشهداء أقوام تحب ليس لانساب تضم لا ولا للدنيا تجمعهم لا وإنما أحب بعضهم بعضا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 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله هؤلاء اقوام استعدوا اصلا لذلك المقام لم يعيشوا حياتهم هكذا كيفما اتفق لا وانما مشاعره وحبه يحكمها الله فلا احب الا من امرني الله بحبه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 واصحابه فيفقد رجل من اهل الجنه صديقا له في الدنيا فيسأل عنه فيقال هو في النار فيقول يا ربي لا تكتمل لذتي في الجنه الا بصديقي فلان فيامر الله فيخرج صديقه اليه فتعجب الناس في النار يقولون عجبا من اخرجه من شفع له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 تتابعت عليهم حتى انتهوا ثم نفخ في الصور النفخه الأولى يوم ترجف الراجفة فصعقوا ثم نفخ النفخة الثانية تتبعها الرادفة فاذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا الله بعثنا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 يا رب ارسل عمالي ليتقاضوا فاقول لعمالي حطوا عن المعسر حطوا عن المعسر وانظروا المعسر وتجاوزوا يأمر عماله ان يخففوا عن الناس لا تعنفوا عليهم في القضاء اذا رايتم ضعيفا مسكينا فلا تعنفوا عليه ليقضي لكن تجاوزوا عنه ارضوا بنصف المال وسامحوه عن البعض الاخر خذوا واعطوا يأمرهم ان يحسنوا قدر استطاعتهم ان يتجاوزوا فيقول الله تعالى له نحن أحق بالتجاوز منك نحن أحق بالتجاوز منك ثم يتجاوز الله عنه المعسر الذي يسر عليه في الدنيا ييسر على من يسر عليه في الآخرة من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا فصل الله عنه كربة من كرب يوم القيامه ومن انظر معسرا او عمل عملا صالحا يسر الله تعالى له ونفعه يوم القربه يقوم المعسرون حفاة عراة غرلا واذا الاقوام الذين احسنوا اليهم يقومون كذلك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 يعني مفتقرون إلى الله من العيلة وهي الفقر وإن خفتم عيله فسوف يغنيكم الله إن كنتم فقراء الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أرحمهم بعياله انظار المعسر والتخفيف عنه يخفف الله تعالى به عن هؤلاء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 ولا يميل في الميزان يمينا ويسارا لقرابه ولا لمحبه او بغض لا يعدلون في حكمهم قاضيان في النار وقاض في الجنه ومن يعدل في حكمه عرف الحق فقضى به اما غيره ففي النار يعدلون ان حكموا في أهليهم عدل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 والعرق ترى اقواما قد رفع الله تعالى قدرهم واعلى أعناقهم المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامه يشهد لهم كل شيء بأذانهم قال ابو سعيد الخدري لعبد الرحمن بن صعصعه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 انهم يصلح حالهم يوم القيامه وذلك انهم استعدوا لها قبل مقدمهم الى ربهم جل وعلا ان لم يستعد الانسان بعمله ويخبئ لاخرته ويتزين للقاء الله تعالى والا والله لن ينفعه مال ولا ولد ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين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 وامتلا قلبك بحبهم فاذا الله يجمعك في المحشر معهم ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعي يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا كلهم ات يوم القيامه الى ربه فردا يفر المرء من اخيه يود احدهم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضاء لا ينفعك يوم القيامة إلا عملك عملك هو الذي يرفعك أو يضعك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 إن استعدادنا للقيام من أجداثنا يوم القيامة وتهيؤنا للقاء الله وتزيننا للعرض على ربنا والذي يجعلنا يوم القيامة نقف آمنين لا يحزنهم الفزع الأكبر لا لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكه